ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون يرزقون فيها بغير حساب O ya people, what do I do? I invite you to the peace and you invite me to the fire. You invite me to pray جَاءَ وَأَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَاعَا لَيْسَ لَهُ دَاعَاتٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لكم وَوْفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ